الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته لما ذكر الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن وذكر ملته وقال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين فكان من إبراهيم عليه الصلاة والسلام سرعة الاستجابة لربه وفاطره جل جلاله وتقدست أسماؤه وكان إسلامه وجهه لرب العالمين يعني أنه كان على الإسلام كما قال الله تبارك وتعالى ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ثم قال الله عز وجل ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون حث إبراهيم صلى الله عليه وسلم كما حث يعقوب عليه الصلاة والسلام أبناءهما فالوصيح تدل على الحث وما يطلب من الغير ما يؤمر به أو ينهى عنه مع تأكيد وحث على الامتثال وصوا أبناءهم وصا بها على الثبات على الإسلام قائلين يا بني إن الله اصطفى لكم الدين اختار لكم هذا الدين دين الإسلام هو الذي كان عليه جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون لا تفارقوا هذا الدين ولا تتخلوا عنه بأي حال من الأحوال إلى الممات الثبات إلى الممات ثبات على الحق على الدين الذي اختاره الله عز وجل لعباده يؤخذ من هذه الآية ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب إبراهيم عليه الصلاة والسلام يوصي ويعقوب عليه السلام يوصي هذه الآية قد تضمنت أمرا في غاية الأهمية وهو الوصية بلزوم الدين الذي أصفاه الله عز وجل هذا أعظم ما يوصى به ولذلك نجد في وصايا السلف رضي الله تعالى عنهم وفي وصايا العلماء من بعدهم حينما يكتبون الوصايا يوصون أبناءهم يقدمون بين يدي الوصايا بهذا يوصونهم بأن يثبتوا على الإسلام وأن يتمسكوا بشرائعه وأن يلزموا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان والتوحيد كل ذلك مما يقدم في الوصية وذلك أنه أهم المهمات وأعظم المطالب قبل أن يذكر ما يحتاج إلى الوصية به من أمور مالية دنيوية وغير ذلك ونجد في مثل هذه الآية التي تضمنت هذه الوصية جملة من المؤكدات التي تدل على شدة أهمية هذا المضمون الذي تضمنته هذه الوصية ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب عبر بالماضي وذلك لأنه أمر متحقق أو قد تحقق وقوعه وصى وكذلك أيضا لفظ الوصية يدل على أمر مؤكد أمر يحث على فعله أو نهي يحث على اجتنابه ونحو ذلك وقضى ربك الا تعبدوا إلا إياه يعني وصى أن تعبدوا إلا إياه ذلك وصاكم به فهذه الوصايا تدل على أن ما تضمنته أمر مؤكد أمر يحث عليه الموصي ولذلك يعبر بها في كلام الناس وكذلك تخصيص الأبناء بهذا وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب لأن هذا هو أهم المطالب ويتوجه العناية إليه وهذه القضايا الإيمان والتوحيد وإذا كان الإنسان يؤمن بأهمية هذه الأمور يؤمن بأهمية هذه القضايا فينبغي أن يكون أول من يوجه ذلك إليه هم أقرب الناس إليه من الخطأ أن يولي الإنسان اهتمامه وبذله ونصحه ل. الأبعدين ويكون أقرب الناس إليه لا ينتفعون به بسبب تقصيره وإعراضه عنهم وانشغاله بغيرهم فهذا خطأ قد يزهد فيه أقرب الناس إليه وهذا أمر لا ينكر فإن أزهد الناس بالعالم هم أهله وجيرانه اذ على مر الدهور ولكن عليه أن يبذل جهده عليه أن جهده ولذلك في الغالب للأسف في الغالب وليس دائما أنك تجد أقل الناس انتفاعا بالعالم هم أقرب الناس إليه هم أقرب الناس إليه لكن هذا أيضا لا يعفي من بدل النصيحة والجهد فهؤلاء الأنبياء الكبار عليهم الصلاة والسلام يوصون أبنائهم بمثل هذا وكذلك أيضا لاحظ وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يعني وصى يعقوب بنيه وهنا بنيه أضيف إلى المعرفة الها وذلك يفيد العموم يعني جميع الأبناء ما أوصى بعضهم ما أوصى الأكبر منهم مثلا أو الأقرب إليه أو الأصلح في نظره وإنما عمم هذه عمم هذه الوصية ثم أيضا ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يعني وصية مطلقة غير مقيدة بوقت من الأوقات أو بحال من الأحوال أو بموضع من المواضع لزوم الدين في السراء والضراء لزوم شرائع الإسلام في السفر والحضر لزوم شرائع الإسلام بأوقات الغربة وأوقات ظهور أعلام النبوة وأنوارها فهذا يكون في كل شأن وحيث كان ذلك يوافق ما في نفس الإنسان أو كان مما يثقل عليه فهذا لابد من لزومه واتباع ما شرعه الله تبارك وتعالى لعباده كذلك أيضا إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون النهي عن الموت على غير الإسلام فهذا يدل على شدة أهمية هذا الأمر الذي ينبغي أن تختم به حياة الإنسان كما يعيش عليه المرء يؤخذ من هذه الآية أيضا اللطف والرفق بمن يخاطبهم الإنسان من أولاده أو من يوصيهم أو من ينصحهم أو من يعظهم أو من يذكرهم بنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين خاطبهم بهذه اللفظه التي تجذب أرواحهم وتسترعي انتباههم يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما خاطب أباه كان يقول يا أبتي وبأرق العبارات يخاطبه ومن الناس من اذا خاطب ولده فانه لربما يخاطبه بعبارات جارحه وقاسيه ولربما نصحه ويصفه ويسميه في هذه النصيحه اسمع يا كذا اسمع يا كذا اسمع يا كذا مما لربما ينفره من هذه النصيحه وينفره من الناصح ويكره اليه ذلك كله فلا تحصل الاستجابه وإنما يقول يا بني كما جاء في وصية لقمان رحمه الله لابنه وهو يعظه فكان يكرر عليه هذه العبارة يا بني يا بني وإذا كانوا جمعا يقول يا بني يعني يا أبنائي فالناس يحتاجون إلى شيء من هذا اللطف لأن المقصود هو الاستجابه. إذا كان ذلك هو المطلوب فينبغي أن يسلك له أقرب طريق يوصل إليه أما أن ينشق الإنسان الخردل ويصك بالجندل ثم بعد ذلك يقال له استجب فهذا لا يكون نعم قد يكون من الناس من يحتاج إلى شيء من التعنيف أو القسوة إذا اقتضى المقام ذلك ولكن هذا خلاف خلاف الأصل الأصل في النصيحة أن تكون بالحسنة وأن تكون الدعوة بالحسنة فقول له قولا لينا ليس بعد هذا شيء فرعون أعتى الخلق ويطالب موسى صلى الله عليه وسلم وهارون عليه السلام بمخاطبته باللين والرفق فلا داعي لاستعمال العبارات الموحشة في المخاطبات الدعوية وفي النصح وفي التعليم وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك سواء كان ذلك مقولا يشافه به المنصوح أو كان ذلك مكتوبا يبعثه إليه أو ينشره على الملأ فاستخدام العبارات اللطيفة أدعى إلى القبول وانظروا إلى كلام أهل العلم شيخ الإسلام وغير شيخ الإسلام يقدم بين يدي نصائح لقوم من الصوفية صوفية من أهل الإشراك تصوف الشركي القبوري ويقدم بين يدي هذه النصائح كلاما يثني على هذا المنصوح بأشياء هي فيه من الزهد وما جعل الله له من القبول بين أتباعه وما إلى ذلك من كلام يستميله به فمثل هذا ينبغي أن يضع الإنسان الهدف أمامه ماذا يريد؟ أن يصل إليه بمخاطباته ودعوته وكلامه وظهوره الإعلامي بقناة أو غير ذلك يرد أو يناقش أو يحاور أو يخاطب الجمهور أو غير ذلك يحتاج أنه يحدد المراد الهدف فيكون هذا الخطاب بناء على ذلك الناس يكثرون من الكلام في هذه السنوات من الخطاب الدعوي وتغيير الخطاب وما أشبه ذلك وهذا كلام فيه إجمال وقد يقصد به بعضهم أمورا غير صحيحة لكن ما دل عليه القرآن؟ وما دل عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه, أنه مطلوب كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون اصطفى لكم اختاره لكم من بين سائر الأديان اصطفى لكم ودخول اللام هنا تدل على أن ذلك مصلحه لهؤلاء العباد وأنه نعمة قد أسبغها الله تبارك وتعالى عليهم فهو لهم وليس عليهم هو ليس بإبء وتكليف ثقيل يرهق كواهلهم وإنما هو شيء يتشرفون به فيكون حليه يحصل به كمال الإنسانية ويحصل به كمال المرؤات وتقوم به ضروراتهم وتتحقق مصالحهم الكبرى وكذلك ما يتبعها من الحاجيات والتحسينيات فتتحقق مصالح الدنيا والدين وتكون حياتهم على استقامة وعلى حال من الكمال والتمام مما يليق بهذا المخلوق الذي خلقه الله عز وجل في أحسن في أحسن تقويم. وتأمل قوله تبارك وتعالى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ألا تموتن لاحظ هل يملك الإنسان خاتمته نحن نسمع في بعض العبارات في بعض التغريدات ولربما يتداولها بعض الناس ويعجبون بها يقول أنت الذي تستطيع تحديد خاتمتك هذا الكلام غير صحيح الإنسان لا يملك خاتمته ولا يستطيع أن يحددها إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها إنسان لا يستطيع أن يحدد الخاتمة ويسأل ربه دائما أن يختم له بخير وأن يحسن خاتمته وعاقبته ونحو ذلك لكن يموت الإنسان عادة على ما عاش عليه فيكون ذلك من باب بدل الأسباب أن يجتهد الإنسان في أن يستقيم على أمر الله وطاعته فيكون ذلك سببا لحسن خاتمته فالنهي هنا توجه فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلى أمر لا يملكه المكلف وخطاب الشارع إذا توجه إلى المكلف في أمر لا يدخل تحت طوقه لا يدخل تحت طاقته والله لا يكلف نفسا إلا وسعها فإنه يتجه هذه القاعدة يتجه إما إلى سببه أو إلى أثره ففي هذا المثال فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يتجه الخطاب إلى السبب بأن يلزم الإسلام في حياته ويستقيم على شرع الله عز وجل فيكون ذلك سببا لحسن خاتمته أما توجهه إلى أثره فكما قال الله عز وجل في سورة النور ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إقامة الحد في شرعه وذلك في إقامة الحد على الزنات الزانية والزاني فجلد كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فهنا الرأفة تتسلل إلى القلب من غير إرادة الرأفة أرق الرحمة فقد يرحم هذا المحدود المجلود الذي أوقف أمام القلق يتفرجون إليه في السوق أو بعد صلاة الجمعة فهل يؤاخذ الإنسان بهذا؟ الجواب لا لأن ذلك لا يملكه فيتوجه الخطاب هنا إلى الأثر لا يلغى الحد ولا يقلل العدد ولا يخفف يعني في الصفة يضرب ضربا خفيفا تحلت قسم يقول مسكين هذا ضعيف هذا يكفيه ما جاء انظروا إلى جزعه وحزنه وخوفه واضطرابه قال لا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله فتوجه الخطاب هنا إلى الأثر لكن هذه الرحمة لتقى في القلب لا يؤخذ الإنسان عليها على كل حال فهنا نهي عن الموت على غير دين الإسلام وكذلك أيضا التوكيد لمعنى النهي بنون التوكيد المشددة فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يحتاج الإنسان دائما إلى لزوم أمر الله عز وجل وطاعته مع كثرة الاستغفار والتوبة لأنه يبدر منه ويقع التقصير دائما والمعصية والخلل يجدد التوبة فيكون ذلك محوا لخطاياه وسيئاته وتقصيره فإذا كان عند الوفاة يكون خفيف الحمل خفيف الظهر فيرجى له أن يموت على خير أن يموت على الإسلام من مات على خير أيها الأحبة على السنة غير مفتون فذلك الذي يغبط لا سيما في أوقات الفتن مثل هذه الأوقات إذا مات الإنسان هو غير مفتون على جاده على سنة فهذا يغبط في موته لكن كما ترون الفتن القطافة فتن الشهوات وفتن الشبهات والأعمال بالخواتيم فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون هذا ما يتعلق بهذه الآية وأسأل الله أزوجل أن ينفعنا وإياكم سمعنا جعلنا وإياكم هدات مهتدين إذا كان من إضافة أو سؤال نعم يغبط الغبطه الغبطة بمعنى أن يتقابلت الحسد وتمني زوال النعمة عن المحسود سواء حصلت له للحاسد أو لم تحصل الغبطه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به انا الليل وكذلك الآخر الذي آتاه الله مالا هو ينفق منه سلطه على هلكته في الحق فهذا يغبط بمعنى أنه الإنسان يتمنى حاله وفعله من غير أن يزول عنه ذلك الإنعام يعني كل يتمنى أن يكون له ما لهذا من غير أن يزول عنه ذلك هذا غبطه. تمني الحالة التي عليها الغير من غير زوال عنه نعم شيء آخر كيف أن الله أعلم قد يكون له بنات كذلك يعقوب وقد لا يكون العلم عند الله عز وجل لكن يمكن أن يكون إن كان له بنات وصى الأبناء ويكون البنات داخلات على سبيل التبع ويمكن أن يكون ذلك باعتبار أن الأبناء هم حملت الرسالة والدين والدعوة والبلاغ والنساء تبع لهم وإلا فالموت على الإسلام مطالب به الجميع قد لا يكون له بنات وقد نعم طيب كذلك تقول الله حق تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلزموا دين الله في وقت العافية والصحة والحياة فذلك مؤذن بالموت على الحق وعلى الإسلام يعني ما يحصل منسان تبديل وتغيير وانحراف وانتكاسة صلى الله عليه وسلم. يسأل ربه دائما الثبات النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول قلوب العباد بين اصبعين من أصابع الرحمن قلبها كيف شاء فمن يأمن على نفسه بعد ذلك فيغرر بها يقرأ في الشبهات وينظر في الشهوات ويذهب إلى أماكن الفتن يقول أنا واثق من نفسي. يوسف الصديق الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليه الصلاة والسلام يقول وإلا تصرف عني كيدهن أصبوا إليهن النساء هذا يوسف عليه السلام. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. فكيف يذهب إنسان إلى أماكن الفتن بدعوى سياحة أو يعمل مخالطة للنساء أو امرأة تعمل مخالطة للرجال ويقول أنا واثق من نفسي. وذاك الاب عديم الغيره يقول انا واثق ببنتي واثق من بنتي هذا كلام لا حول ولا قوه السلام